يا تلاميذ القرآن تكلمت في الأسبوع الماضي معكم عن أعجب ميلاد عن ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقلت لكم إن رسالة السيد المسيح رسالة توحيد وظل الإله في التصور المسيحي واحدا وعيسى نبي أكثر من سلاس مائة سنة بعدها دخلت عوامل التغيير والزمن يغير كل شيء إلا الحق والقرآن وعرفنا ماذا دخل فيها من تغيير حتى أصبحت فكرة الآلهة الثلاث ولكنني اليوم أقف أمام آية عجيبة من سورة يونس لها علاقة وثيقة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 فلا تكونن من الممترين الذين عوت الكتاب من قبل نبينا محمد هم اليهود والنصارى وهم قد فعلوا بعقائدهم وبكتبهم ما فعلوا فكيف يقول القرآن للنبي الأكرم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 محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن يشك فيما أنزل الله إليه إن إجابة العقل تقول لا وإجابة المنقلات أيضا تقول لا لأن هذه الآية بمجرد أن نزلت على رسول الله واستقمل وحيها للنبي رفع النبي رأسه وقال والله لا أشك ولا أسأل لا أشك ولا أسأل لأن أول المؤمنين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن يقول آمن الرسول بما أمزل إليه من ربه والمؤمنون فهو أول من آمن وسر نجاحه في دعوته هي قوة إيمانه فكيف نفهم الآية يرحمني ويرحمكم الله هذه الآية ركزت عليها لأن كثيرا من الذين يقرؤونها تثير حولهم وفي نفوسهم تساؤلات وتشكك <تصفيق> الذي افهمه والذي قلته في كتابي حتى لا نخطئ فهم القرآن ان الخطاب وان وجه صورة الى النبي فهو خطاب لامته صلى الله عليه وسلم الكلمة العلمية خطاب للأمة في صورة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول رب العالمين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم فالخطاب وإن توجه للنبي إلا أن المراد هو أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى المعنى الآخر يقول لو فرضنا أن الخطابة موجه للنبي لو فرضنا أن الخطابة موجه للنبي فهو خطاب من باب تحريض النفس ومن باب دفع النفس إلى التخلص من أي شك فأنت مثلا تقول لابنك هو ابنك وانت واثق من انه ابنك ومع ذلك تقول له ان كنت ابني فلا تخالف امري ما معنى ذلك معنى ذلك انك تريد ان تهيئ معنى الابوه فيه حتى يلتزم بامرك ان كنت ابني انت لا تشك في انه ابنك ولكن تريد ان تهيج فيه معنى الابوه هذا من ناحية الصورة للالفاظ وللآية لكن الآية خطيرة وفيها من المعاني ما يعجز انسان ان يسطرها في كتاب او في مجلد لماذا اولا الآية تقول ان كنت في شك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل تريد الآية أن تؤكد أن ذكر النبي في كتب السابقين ثابت ثبوتا عظيما لا يستطيع أحد من أهل الكتاب أن ينكر نبوة محمد هذا هو المعنى البعيد الذي تريده الآية بدون تشبيه كان اقول لك ان كنت لا تع... إن كنت مفلسا فدعني اضع يدي في جيبك او فأخرج ما في جيبك لا ان كنت مفلسا او في جيبك نقود انا على ثقة ان في جيبك نقود فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي الكريم فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقراون الكتاب من قبلك لأن الذين يقرؤون الكتاب قبل محمد على يقين من أن نبوة محمد ثابتة عندهم ولا يستطيع أحد أن يدفعها وقد حدث فعلا حدث أمر عظيم أسلم رجل من اليهود اسمه عبد الله ابن سلام رضي الله عنه وأرضاه وقد أسلم بعض اليهود بدافع إيمان وأسلم بعضهم بدافع تخريبي والمحقق علميا يستطيع أن يفرق بين الذين أسلموا اقتناعا كعبد الله بن سلام وبين الذين أسلموا تخريبا تخريبا كالرجل الذي يذكره كثير من الأئمة على المنابر ويقولون رضي الله عنه وفي نفسي منه الكثير والذي اسمه حدر الامه او بحر ال... كعب الاحبار كعب الاحبار هذا وان قرأت عنه كثيرا وان سمعت عنه كثيرا فإن في نفسي منه الكثير لان معظم الاسرائيلات التي شوهت كتب التفسير مروية عن كعب الأحبار هذا أكثر من هذا أكثر من هذا أن من يحقق في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أصابع كعب, بن ال... كعب الأحبار هذا أصابع كعب الأحبار هي التي حركت على قتل عمر بن الخطاب أصابع كعب الأحبار ومع ذلك كثير منا لطيب قلبه يسعد على المنبر ويقول قال سيدي كعب الأحبار قال سيدي كعب الأحبار رضي الله عنه وأنا أرى أصابعه منطقة بدم عمر والله يقضي بيني وبينه يوم القيامة لا أقول هذا افتراء على الرجل ولا خروجا عن الموضوع كعب الاحبار قبل قتل عمر بسلاسة ايام جاءه وقال له يا امير المؤمنين قرأت في الطوراة انك ستقتل بعد ثلاثة ايام. قال عمر اسمي ذكر في الطوراة? قال نعم. قال الطوراة حددت وقت موتي? قال نعم. قال عمر انا لله وانا اليه راجعون. وقتل عمر بعد سلسة أيام كما أخبر هذا اليهودي كما أخبر هذا اليهودي عبد الله بن سلام أسلم إيمانا واقتناعا وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليقدمون الحق وهم يعلمون فلما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت صفتي في كتابكم قال نعم يا محمد نعم يا رسول الله قال أرأيت إن جمعت, إن جمعت لك الناس هل تخبرهم قال نعم فسطر النبي عبد الله بن سلام وأتى بمجموعة من رجال يهود وقال لهم هل وجدتم صفتي في التوراه قالوا لا قال لهم ماذا تقولون في رجل منكم حبر من احباركم اسمه عبد الله بن سلام قالوا هو اعلمنا بالتوراه قال ارايتم ان شهد ان صفتي في التوراه اتؤمنون قالوا لم يشهد لانه اعلمنا بالتوراه ولا ذكر لك فيها قال النبي يخرج يا عبد الله وخرج وقال والله يا رسول الله إني لأشك لا في نسب ابني ولا أشك في أنك رسول الله ولا أشك في أنك رسول الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك اسألهم لأنهم لم يستطيعوا أن يكتبوا وصفك في كتبهم والقرآن الكريم في سورة الأعراف سجل لنا لقاء عظيما بين موسى عليه السلام ودراعته لله أن يرحم أمته اسمعوا هذا الحوار بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك هذه دعوة موسى عليه السلام فرض رب العالمين عليه موسى يطلب الرحمة اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك رب عليه رب العالمين هذا الرد العجيب قال عذابي أصيب به من أشاء لك الامر يا رب عذابي اصيب به من اشاء لكن موسى يسأل عن رحمة الله قال رب العالمين ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ما يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي إلى هنا الكلام يوحي أن رحمة الله سيكتبها الله لأمة موسى لكن القرآن قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي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 واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إذن معنا الآية أن الله قال لموسى يا موسى تسألني رحمة لأمتك إن رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لأمة محمد فسأكتبها لأمة محمد للذين يتقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء وصفك في كتبهم بما لا يستطيع إخفاءه ومن ناحية أخرى يلقي القرآن الضوء على السيد المسيح الذي نحل بصدد الحديث عنه من الأسبوع الماضي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 حملت اللفظة الكريمة احمد وقلت لماذا قال السيد المسيح مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد ولم يقل محمد كنت في يوم اتحدث مع بعضهم فقال إن عيسى بشر بنبي اسمه أحمد لكن نبيكم اسمه محمد ضحكت وقلت له يا ولدي وإنك برتني في السن يا ولدي أنتم لا تؤمنون لا بأحمد ولا بمحمد لا بأحمد ولا بمحمد لكن نذر، زر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من يقرأ الأناجير يجب أن سيد المسيح عليه السلام بشرهم برسول أطلق على أطلقت عليه الأناجيل اسم الذيرقريط الذيرقريط وقد التقى أستاذ كبير من أساتذة هذا الجيل بأحد الذين تخصصوا في اللاهوت في أوروبا دكتور في اللاهوت وقال له يا دكتور فلان ما معنى كلمة ذير قريط التي في الإنجيل قال له رجال الدين المسيحي يقولون أن ذير قريط يعني المدافع أو المخلص دير بلك يا شباب من الإجابة قال له رجال الدين المسيحي يقولون بيرقريط يعني المخلص أو المدافع قال له لكنني أسألك أنت يا من حصلت على الدكتوراه في اللاهوت. أسألك أنت أنت قال له بيرقريت معناها كثير الحمد المعنى اللغوي الحرفي او باستناحنا الان الترجمة الحرفية كثير الحمد وانا اسألكم الان اذا قلت هذا الرجل عالم وهذا الرجل كثير العلم فماذا نقول عنه نقول اعلم رجل كريم وهذا رجل كثير كرم فإننا نقول هذا كريم وهذا أكرم إذا قلنا هذا رجل يحمد الله وهذا الرجل أكثر حمدا فماذا نسمي كلمة أكثر حمدا نسميها أحمد أحمد. أفعل تفضيل من كلمة حمد، فإذا كانت ترجمة بيرقريط أي كثير الحمد فإن القرآن نقلها ترجمة حرفية بكلمة أحمد ولم يترجمها بالمعنى أو بمقربة من المعنى فيسميها محمد مع أن الأصل اللغوي واحد لأحمد ولمحمد وأنا عندما أعلمت هذه الأمور وانتهيت إليها في بعض دراستي وقفت وسألت هل كان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم هل كان أستاذا في اللغات وفي الترجمات حتى ينقل كلمة ذير قريط إلى كلمة أحمد الترجمة الحرفية أو أن الله الذي هو بكل شيء عليم هو الذي نقل هذا الخبر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين من شواهد التي يؤلمها المسلمون باعتزاز ويتفعلب بها خصوم الإسلام ولهم فنون في الثعلبة قضية بحير الراهب الذي لقي النبي والنبي يومها في الثانية عشر من عمره خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عميه أبي طالب إلى بصرة بالشام ومرت القافلة كلها كلها على راهب اسمه بحيرة فدعاهم إلى طعام وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قصر القول في المسألة ذهب ولقل بحيرة وظل بحيرة يتفرس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتفرس في وجوه الاخرين تروي كتب التاريخ والسيرة التي طالعتها ان بحيرة وهو في صومعته رأى سحابة تتبع شابا في وسط قافلة فادرك ان هذا الشاب هو النبي الذي طالما طرأ عنه في الكتب القديمة فجاء ابو حير وظل يتفرس في النبي ويتحدث معه حديثا خفيفا حتى وجد كل صفات النبي الذي قرأها في التوراة والانجيل تجمعت في هذا الفتى محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ابن من هذا قال قال ابو طالب والعم بمنزلة الارض انه ابنه قال ابو حيرة لا. له ما ينبغي أن يكون له أب. ابن من هذا؟ قال ابن أخي. قال أين أبوه؟ قال أبوه مات وهو في بطن أم. قال بحيرة تمت العلامات. تمت العلامات. تمت العلامات. ثم قال يا أبا طالب ارجع بابني أخي. فاني اخاف عليه يهود الشام ان يقتلوه. اجاب ابن اخيك. وفعلا تقول كتب السيرة والتاريخ الكامل في التاريخ طبقات ابن سعد سيرة ابن هشام تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاد ولم يدخل الى الشام. المهم لقاء. بين النبي وكان النبي يومها في سن اتناشر سنة وبين الراهب بحيرة يؤكد لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه في التوراة والانجيل وذكرت صفاته في التوراة والانجيل لكن الذين يتسعلبون على الاسلام يقولون ان محمدا تعلم القرآن من بحيرة يا ناس يا ناس ان لم تكن مؤمنا فكن منصفا. وان لم تكن منصفا فكن عاقلا. عاقلا. كن على اي دين. ولكن احترم عقلك. ولد في السمية عشر من عمره. يلقى راهبا في السبعين او في السمانين من عمره. ساعة يتناول عنده الطعام. يحفظ منه القرآن ويحفظ منه الاحاديث التي ملعت البخاري ومسلم والقساء وابن داود يا ناس انا اريد من من لا يؤمن بمحمد ان يحترم عقله على الاقل ليكن منصفا او ان لم يكن منصف يكن عاقل ولذلك قال لي احدهم ان بحي... الرسول تعلم القرآن من بحيرة قلت له في هدوء يا ولدي بارك الله فيك هل تؤمن بقصة بحيرة بانها حقيقة لان بعض رجال الدين يشككون فيها او بعض المحققين يشككون فيها هل تؤمن بانها حقيقة قال نعم انها ثابتة قلت يا اخي لو سلمت معك بان قصة بحيرة حقيقة وانت تؤمن بها فمعنى ذلك ان محمدا رسول الله قال شلون كيف ذلك قلت له انت تقول اكيد محمد التقى ببحيرة قال وتعلم منه القرآن قلت اذا بقيت القصة تقول ان بحيرة عندما نظر الى محمد وكان في الثانية عشر من عمره قال لعمه يا ابا طالب ارجع بابن اخيك فاني اخاف عليه يهود الشام ان يقتلوه. كيف عرف بحيرة هذا الكلام اذا لم يكن بحيرة قرأ وصف محمد في الثورات والانجيل. سكت. قلت هذا القصة نفسها نفسها دليل. على أن النبي ذكر في الطورات والإنجيل فهو نبي سكت قال يجوز أن تكون القصة خرافة ومفتعلة قلت وإذا كانت خرافة فهي أيضا دليل على نبوة محمد قال لبادة قلت أنت تقول أنه تعلم القرآن من بحيرة فإذا قلت الآن بأن لقاء النبي ببحيرة خرافة فيبقى شيء واضح فيبقى المعاني التي تعالجها الآية الكريمة والآية تعالج معاني كثيرة فقد ضمنتها كتاب حتى لا نخطأ فهم القرآن لكنني في الواقع ما أردت أن أطيل الكتاب لأبسط الحديث في كل شيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إيمانا تتحرك الجبال ولا يتحرك إيماننا ويقيما يختل الدنيا ولا يختل يقيننا هذا ما أراده الله هذا ما أراده الله إن الله أراد منا أن نثق في نبولة محمد ثقة تسقط السماوات على الأرض ولا تختل ثقتنا بمحمد والقرآن يقول والنجم إذا ها لم يعلق عليها لم يعلق عليها يسقط النجم وتهدم الدنيا لم يعلق القرآن عليها ولكن علق على تكذيب محمد فقال والنجم إذا هوا وسكت أما عن مخالب ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى علمه شديد القوى ذو مرة فكأن الله قارن بين أمرين بين هدم الدنيا وبين تكذيب محمد فأخبرنا أن هدم الدنيا أسهل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 وعلى صحابته الأبرار وعلى كل من دعا بدعوته وصار في طريقه وجاهد من أجل رسالته إلى يوم الدين يا تلاميذ القرآن إن الله سبحانه تدخل بنفسه في حفظ القرآن لهذه الأمة ما من اجل مجاملة هذه الامة لا ولكن لان كل دعوة من الدعوات السابقة تلاعب الزمن بكتابها جاء كتاب اخر وصحح المسيرة اما القرآن فلو اثر فيه الزمن فلن يأتي قرآن آخر أو كتاب آخر يصحح مسيرة الدنيا من أجل ذلك قالت السماء كلمتها الأخيرة وهي القرآن وتعهد رب العالمين القرآن بنفسه أن يحافظ عليه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وسيبقى القرآن إن شاء الله موضع إكبار واحترام كل مسلم ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن مقياس الإيمان ارتفاعا وانخفاضا بمقياس حبك للقرآن والتزامك بأوامر هذا الكتاب العظيم وفي هذا الأسبوع انشرح صدري عندما جاءتني فتاة من بلد لا تنطق اللغة العربية ولا تستطيع الفتاة أن تلقي علي السلام إلا بصعوبة ومع ذلك تحفظ خمسة وعشرين جزء من القرآن الكريم قلت لها افتح المصحف وقرأيه أشارت أنها تحفظ وبدأت أسمع منها وهي تردد القرآن ووالله لا أشبه بصحابة رسول الله أحدا لقد كنت أشعر كأن بلال ابن رباح بلكنته يقرأ القرآن ونحن من حول بلال نستمع إلى ما تقرأ القرآن والحمد لله موضع اهتمام المسلمين في كل العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله أيضا موضع اهتمامنا حفظا وتلاوة ودراسة ثم عملا كان صحابة النبي يحفظون العشر آيات من القرآن فقط ثم يدرسون ما فيها من أحكام ثم يحاولون أن يجاهدوا أنفسهم على تطبيق ما فيها من أحكام وأخلاق ثم يحفظون عشر آيات أخرى قال أحدهم فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا جميعا هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمس جاءني أحد الشباب وقال لي أطلب من إخوان المسلمين أن يطلبوا من الله في لحظة التجلي وفي لحظة ضيافتنا جميعا لله بيتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها فطوبى لمن تطهر في بيته وجاءني في بيتي حقا على المزور أن يكرم الزائر فأنتم الآن في ضيافة الله قال لي أطلب من إخوان المسلمين في لحظة ضيافتهم لله أن يطلبوا من الله أن يفرج هم كل من له هم اللهم فرجهم منا. اللهم فرجهم منا. اللهم إن أغلقت أبواب الأرض فلم يغلق بابك يا رب العالمين اللهم فرج همنا وفرج كربنا ويسر أمرنا وسخر من عبادك من يقضي حاجتنا وسخر من عبادك من يدافع عنا إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين كما أسألك يا رب لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن تجمعهم على كلمتي الحق والهدى وأن توحد صفهم حتى يتفرغوا لعدوهم الأكبر الذي احتل بيتك والذي حرق بيتك إنك يا ربنا على ما تشاء قدير اللهم وحد صف حكام المسلمين واجعل سهامهم في نؤور أعداء الإسلام ولا تجعل بأسهم بينهم شديد إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وسحائب رحمتك مطرا على من أنشأ هذا المكان وعلى كل من يعمل فيه خالصا لوجه الله الكريم من أجل رفعة لا إله إلا الله إنك يا ربنا على ما تشاء قدير قوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون